119. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 110. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا 111. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 112. مَا لَدَيْنَا مِنْ كَلَاوِ وَجَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أليما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 فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيذا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة